نبدأ الباب الجديد قال باب في المذي وغيره قال الشارح رحمه الله تعالى المذي هو السائل الذي يخرج من الذكري عند هيجان الشهوة ويخرج بلا دفق ولا لذة ولا يعقبه فتور وقد لا يحس بخروجه ويكون ذلك للرجل والمرأة وقال الأطباء انه يخرج من مجرى انه يخرج من مجرى البولي مع إفراز الغدد النداليه عند الملاعبه وفي انا في غدد حد عندنا هنا بتاع علوم ولا طب ولا ليه؟ ما الاسم لا يعني هي تنسب الى البلد اي اسمها كده الغدد المباليه لا يعني الاسم ده صحيح علميا يعني ولا ايه؟ اسم عالم ايوه يعني هي كده ده اسم مشهور الغدد المبالية ولا لها اسم تانى سممكن اكون انا مختر في القراءة <متحدث> <متحدث> هو اتب العالم اسمه ايه؟ ده بعيدة خالص يعني <متحدث> ايه شيك عمر؟ طريق <متحدث> شيك عمر لها ها؟ انا هنا بقراها كده لكن عايزين نشوف يعني مصدرها ايه مصدرها الطبي او ايه لسه هنفهمها كده سواء كانت يعني ده مصطلح علمي او لا يعني هي نسبة الى مجرى البول عند الملاعه والمراد هنا بيان احكامه من حيث النجاسه ولقط الوضوء وفي الباب عدة من الأحاديث تتعلق بنقد الوضوء وإزالة النجاس القيود التي ذكرها الشارح هنا من قوله عنده يجان الشهوة ويخرج بلا دفط ولا لذة ولا يعقبه فتور هذه للتفريق بين المذي والمني ثم ذكر الحديث الثالث والعشرين قال الحديث الثالث والعشرون عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ وللبخاري رحمه الله تعالى اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم رحمه الله توضأ وانضح فرجك قال ذريب الحديث مذاء وزن فعال من صيغ المبالغة والمراد كثير المذي ينضح فرجك يراد بالنضح الرشو وهو الأكثر وقد يراد به الغسل وهو المراد هنا ويأتي إن شاء الله تفصيل هذا الكلام ليوافق الرواية الأخرى المصرحة بالغسل يغسل برفع اللام هكذا الرواية على صيغة الخبر ومعناه الأمر ويأتي تفصيل أيضا في الأحكام استحييت بيا أيني هي اللغة الفصحى ويأتي بياء واحدة كما في قراءة إن الله لا يستحي المعنى الإجمالي يقول علي رضي الله تعالى عنه كنت رجلا كثيرا مذهل وكنت أغتسل منه حتى شق علي الغسل لأني ظننت حكمه حكم المني فأردت أن أتأكد من حكمه وأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولكون هذه المسألة تتعلق بالفروج وابنته تحتي فاستحييت من سؤاله فأمرت المقداد رضي الله تعالى عنه أن يسأله فسأله فقال إذا فرج منه المبي فليغسل ذكره حتى يتقلص الخارج الناشئ من الحرارة برشه بالماء فقال حتى يتقلص الخارج الناشئ من الحرارة برشي بالماء هذا طبعا من كيس الشارع أيوة يعني ليس في الحديث ما يدل على ذلك إنما هو اعتبرها إيه حكمة الحكم نعم ويتوضأ لكونه خارجا من أحد السبيلين والخارج من أحدهما هو أحد نواقض الوضوء فيكون صلى الله عليه وسلم قد أرشد السائل بهذا الجواب إلى أمر شرعي وأمر طبي أما الأمر الشرعي واضح وأما الأمر الطبي فيحتاج إلى إيه؟ سؤال أهل الذكر وليس في الحديث في الحقيقة ما يدل عليه صراحة ولا تلميحا ثم قال بعد ذلك اختلاف العلماء ذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى وجوب غسل الذكر كله مستدلنا بهذا الحديث وغيره حيث صرحت يعني الأحاديث بغسل الذكر وهو حقيقة يطلق عليه كله وذهب الجمهور إلى وجوب غسل المحل الذي أصابه المذي لأنه الموجب للغسل فيقتصر عليه والقول الأول أرجح لأموه الأول أن غسله هو الحقيقة من الحديث وغسل بعضه مجاز يحتاج إلى قرينة قوية الثاني أن المذي فيه شبه من المني من ناحية سبب خروجهما أي الشهوة يعني هذا يخرج بسبب الشهوة والآخر يخرج بسبب الشهوة وتقارب لونهما وغير ذلك فهو أشبه ما يكون بجنابة صغرى يقتصر فيه عن غسل البدن كله على غسل الفرج الثالث أنه يتسرب من حرارة الشهوة فنضحه كله مناسب ليتفلص الخارج بتبريده هذه التعليق على هذه الجزئية أثناء الكلام على فوائد الحديث ما يأخذ من الحديث أولا نجاسة المذي وأنه يجب غسله ولكن يعفى عن يسيره بسبب المشقة كما ذكر بعض العلماء الثاني أنه من نواقض الوضوء لأنه خارج من أحد السبيلين الثالث وجوب غسل الذكر وقد ورد في بعض الأحاديث وغسل, وغسل الأنثيين الرابع أنه لا يوجب غسل البدا كالجنابة وهو إجماع وأخيراً انه لا يكفي في ازاله المذى الاستجمار بالحجارة كالدول بل لا بد من الماء هذا ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى و عليه بعض التعليقات اولا الحديث متفق عليه بالروايه التي ذكرها المصنف رحمه الله ثم قال بعده وللبخاري اغسل ذكرك وتوضع نظر البخاري رحمه الله تعالى في هذه الرواية فأمرت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأله فقال توضع واغسل ذكرك وترجم عليه البخاري رحمه الله باب غسل المذي والوضوء منه وذكره أيضا في باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين ولفظه فيه لفظ البخاري في هذا الموضع فسأله المقداد رضي الله عنه فقال فيه الوضوء دون أن يذكر غسل الذكر وهذه أخراجها مسلم أيضا ويعني كان ينبغي أن يشير إليها المصلف لأنها مما اتفق عليه الشيخان قال فيه الوضوء ولم يذكر مسألة الغسل والرواية الثالثة التي عزاها المصلف لمسلم رحمه الله قال فيه ايه؟ ولمسلم توبأ وانضح فرجك هذه انتقدها الدار رحمه الله تعالى على مسلم رحمه الله لأنها من طريق مخرمة ابن بكير عن أبي عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس ربي الله تعالى عنهما عن علي ربي الله تعالى عنه قال وقال حماد بن خالق من القائل درقتني سألت مقرمة سمعت من أبيك فقال لا وقد خالفه الليث عن بكير فلم يذكر فيه ابن عباس وتابعه مالك عن أبي النضر هذا فيما يتعلق بمثل الحديث قول الشارع وكنت أغتسل منه حتى شق علي الغسل ده في أثناء شرحي الحديث يؤيد رواية أبي داود والنساء وابن حبان رحمهم الله فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك لرسول الله سلم أو ذكر له فقال لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضع وضوءك للصلاة فإذا فضقت الماء تغتسل والفتخ هو القذ بشدة وقوله فاستحييت المراد بالحياء هنا على ما قال ابن الملقن رحمه الله تغير وانكسار يعرض للإنسان من تخوف ما يعاتب به أو يذم عليه ده تعرف الحياء بصفة عمه إذا هنا بيعرف ابن الملقن الحياء بأنه تغير وانكسار يعرض للإنسان من تقوف ما يعاتب به أو يدم عليه وهو يعني هناك تعريف الخطاب أو غيره أنه انقضاض النفس عما يعد عيبا يعني الإنسان يعرض عليه شيء فلا يفعل أو يحس بنوع من التراضع عن فعله لأنه لو فعله سيعاب على ذات مين الله يعيب عليه عندئذ ينقسم الحياء إلى قسمين حياء شرعي وحياء غير شرعي فلو قلنا انقباض النفس عما يعد في نظر الشرع عيبا يبقى ده الحياء لايه الشرع أما انقباض النفس عما يعد في نظر الناس عيبا فقد يكون منه المحمود الشرعي ومنه المذموم غير الشرعي ولا لا عشان كده بشير بن كعب لما عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله قال الحياء خير كله قال إنا لنجد في. الحكمة أن منه إيه؟ ضعفا وخوارا ومنه حكمة فغضب عمران رضي الله تعالى عنه حتى إحمرت عيلا وقال ألا أراني أحدثك عبد الله وسلم وتعارض فيه برأيك أو تقول في الحكمة فإنه يعني بشير رحمه الله تعالى لم يقصد الاعتراض على قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما قصد ايه ان بالفعل في اشياء الناس بتسميها حياء وليست ايه وليست حياء وليست خيرا يعني الذي يستحي من مواجهه الظالمين بظلمهم او المخطئين باخطائهم هذا ليس في الشرع ايه بل هو جبان لكن الناس تخلط بينهم يقولك استحي يعمل كدا. ده ليس الحياء الشرعي المطلوب ولكن الحياء الشرعي هو أن يكف المر عن فعل أو قول ما يعد في نظر الشرع عيبا إذا ما عده الشرع عيبا وامتنع عنه الإنسان هذا هو الحيي أو هذا هو الحياء المطلوب شرعا قال وأما الحياء الشرعي هذا كلام مين؟ ابن الملك وأما الحياء الشرعي المندوح عليه الذي لا يأتي إلا بخير، فهو رؤية النعم ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى حياء وتلك حالة حاملة على مزيد الشكر واستصغار الأعمال يعني لو أن الإنسان عقد مقارن بين نعم الله عز وجل التي تغمره من مهده إلى لحده بل قبل ذلك وبعد ذلك وبين تقصيره في جنب الله عز وجل هيستحي ولا مش يستحي يعني واحد قدم إليك معروف خلنا في دنيا الناس قدم إليك معروفا وأنت لم تلقي لهذا المعروف بال ولم تشكر من قدمه لك فاستحي قبل بعد ذلك ولا لا لا فهنا بن عليه رحمة الله أراد أن يشير إلى معنى من معاني الحياء وإنه هو حالة بتتولد من رؤية نعم الله عز وجل التي تتتابع على العبد وتغمره من مهدي إلى لحده وبين تقصيره في جنب الله عز وجل فيستحي من ربه تبارك وتعالى أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره قال وَالْحَيَاءُ الْمَذْمُومِ كَالْحَيَاءِ المانع من التعلم وَحَيَاءُ عَلِيٍّ رضي الله تعالى عنه أنهما قالوا كده إن العلم يضعب الحياء الكبر واحد يتكبر عن مجالسة العلماء فهذا لا يتعلم واحد يستحي من سؤال العلماء هذا لا يمكن أفداً أن, أن يتعلم بل يعني سفيان عليه رحمة الله يقول لا ينبل الرجل حتى يسمع ممن فوقه ومن قرينه ومن من دونه يعني يتعلم من كل ما يمكن أن يقدم إليه علما أو ينفعه بمعلوم قال وحياء علي رضي الله تعالى عنه لم يقد عليه ولهذا أرسل من سأل طبعا يعني هو لم يسأل بنفسه لكن لم يرضى لنفسه أن يبقى جاهلا بهذا الحق فأرسل من يسأل ليتعلم لي حكم هذه المسألة وقال أيضا ما زال الكلام لابن الملق وقوله لمكان ابنته هو علة الاستحياء فإن المذي يكون غالبا عند ملاعبة الرجل أهله وقبلتها ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع ففيه استعمال الادب ومحاسن العبارات في ترك المواجهه بما يستحيى منه عرفا لكن طبعا الان ما بقاش كلام بس بقى فعل لان الحياء بقى عند الطرفين عند الشخص واسهاره يعني نسال الله السلامه وقوله فامرته النقداد فسأله جاء في رواية أحمد والنساء فأمرت عن نار ابن ياسم وفي صحيح ابن خزيمة وغيره أن علي سأل وجمع ابن, وجمع ابن حبان بينهما بأن يحتمل أن يكون علي رضي الله تعالى عنه أمر عن نارا أن يسأل ثم أمر المقداد أيضا ثم سأل بنفسه والنوى رحمه الله في المجموع جمع بينهما بأن رواية ذكرت ذلك لرسول الله المراد أمرت من ذكره يعني رحمه الله يرى ان علي رضي الله عنه لم بنفسه قبل ولكن لما قال ذكرت ذلك رسول الله سلم يعني بإيه بوسطه نعم لأنه طبعا هو العلة موجودة سواء سأل بنفسه أو أرسل من يسأل ان هو بالفعل أرسل من يسأل لأن العلة قائمة وهي مكان ابنة النبي صلى الله عليه منه يعني كانت زوجته وهل جد فذكرت ذلك لرسول الله المراد أمرت من ذكر كما جاء في معظم الروايات قال وتحمر رواية فأمرت المقداد ورواية فأمرت عمارا على أنه أمر أحدهما ثم أمر الآخر قبل أن يخبر الأول يعني متعجل في معرفة الحكم فكأنه قال واحد منهم يسأل لي بنفسه صلى الله عليه وسلم في نقل الجواب أو تأخر في السؤال فلحرصه على معرفة الحكم أرسل واحد, ايه واحد تاني فاجتمع الجوابان عنده جواب المقداد وجواب ايه عمار سواء من اللي بدأ بالإجابة أو من اللي تأخر في الجواب القضية في الآخر إنه لحرصه رضي الله تعالى على معرفة هذا الحق سأل واحد أو كلف واحد أن يسأل ثم نفس السلم ثم كلف الآخر وعلى كل فقد قال ابن عبدالبر عليه رحمة الله حديث المدي حديث صحيح ثابت عند أهل العلم له طرق شتى عن علي والمقداد وعمار وكلها صحاح وقوله يغسل ذكره برفع اللام كما قال ابن دقيق وغيره هو خبر بمعنى الأمر ويؤيد الرواية التي عزاها المصنف للبخاري وكذا رواية مسلم على فرض ثبوتها قال ايه اغسل توضأ واغسل ذكرك أو اغسل ذكرك وتوضأ أو توضأ وانضح فرجك هو هنا يغسل فرجه ويتوضع هذا خبر لكن مقصود بالإنشاء وهو الأمر كأنه قال له مره فليفعل كذا طبعا خلاف اللي اتكلم فيه الشارح هل يجب تعميم الذكر بالغسل أم يكفي موضع الأذى فقط هذا سياتي بيان ان شاء الله من خلال عرض الفوائد التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى للحديث و بعض الفوائد الاخرى التي سنضيفها ان شاء الله تعالى سائلين الله ان يعلمنا واياك ما ينفعنا وان امتنعنا علمنا انه ولي ذلك ومولاه هذه مساله تختلف من انسان الى اخر ايه رايك انت بحصل بحصل انت انت ايه حالك انت؟ انت انت حالك انت ايه ولا انت مستحي؟ <تصفيق> يعني انت كل ما اتحركت الشهوه عندك نزل معاها المذ ايوه انت ايه انا بسال انت حالتك انت ايه انت تقول حالتك وانا اقول لك حالك وبعد كده نحكم بقى <تصفيق> <تصفيق> ها عارف اعلم بحالك اعلم بيه ايه؟ اعلم بحالك انت انا بسالك عن حالك يستاهل هو يقول يا شيخ يستاهل ايه ان شاء الله ما فيش معانا حد ده مش عاوزك حياه ايا كان المهم ده انا انت اجابتك هتخليني اقول لك العموم انت في كل مره تتحرك عندك الشهوه ينزل مع مد هكذا الناس جميعا الا ان يكون انسان شهوته عالمه فيكثر المذ حصول الشهوه لكن واحد شهوته معتدله او شهوته ضعيفه هيبقى نزول المذي ايه معتدل او ضعيف وممكن ما ينزلش خالص بس فانت يعني انتش غريب لا انتش شاذ من الناس اه